دارت الحرب لهبها ما حد يجهل سببها من قديم الله كتبها يا ولكم يا الصادقين حرب ما فيها هدا وين عشاق الشهاده من يبيع عقل جواده في صفوف الملحدين النيران فيهم جمرة تبادلها مطرقت الخايبين أطرقت الخايبين راحت لك راد فيها حرب ما تقدر عليها بعد ما شحت جنة دف المجرمين جنة جن دف المجرمين جنة جن العشائر كل دي وزن جند مجهول المصاير عندنا العلم اليقينة عندنا العلم اليقينة عندنا للضد قوة لصفة للكفر جوة في الكواتم في والعبوة في ديار الكافرين, ديار الكافرين في ديار الكافرين واسمعوني يا الخوالف دين دونكم جامعة تحالف انفروا يا مؤمنين انفروا يا مؤمنين من يسمينا خارج داخل الرقه وخارج لو قصفتوا بالدارج ما نعذر المشركين ما نعذر المشركين دارت الحرب لحقها ما حد يجهل سببها من قديم الله And we are the ones who will be the